الدرس الثامن عند الطبيب واحد. شعر يوسف بألم في بطنه، فذهب إلى الطبيب ودفع أجر الفحص للممرضة وجلس. جاء دوره فدخل حجرة الفحص. ماذا عندك؟ عندي ألم في بطني. هل عندك صداع؟ لا. هل عندك قيء؟ لا.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 شكرا. ارجع بعد أسبوع